جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما قلتم وسمعنا قفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل أحسن الله إليكم هل سوء الظن بالله يصل إلى حد الشرك الأكبر نعم هذا مر بيانه سوء الظن بالله الناس فيه ما بين مستقل ومستكثر ومنهم من يصل به سوء ظنه بالله إلى الكفر والشرك الأكبر ومر معنا قول الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء الظانين بالله ظن السوء ف إذا بلغ بالإنسان سوء ظنه بالله تبارك وتعالى إلى الوصول إلى اعتقاد الكفر والإلحاد وغير ذلك مما هو ناقل من ملة الإسلام لا شك أن ذلك يكون من السوء الظن الذي هو كفر أكبر ناقل من الملة نعم يقول نحسى الله إليكم هل هناك أعمال أو قربات أو دعاء يبعث في العبد حسن الظن بالله كلمة الحسن البصري رحمه الله التي نقلتها إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل ثم ارتباط بين أمور ثلاثة صحة العقيدة التي هي المعرفة بالله سبحانه وتعالى وما ينبني عليها من حسن ظن بالله تبارك وتعالى وما يترتب على ذلك من صلاح في العمل من صلاح في العمل فإذا قال القائل ما الأمور التي تعين على حسن الظن يقال أعظم ما يعينك على حسن الظن بالله المعرفة به المعرفة به وكلما قويت هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى قوية حسن الظن بالله ثم المعرفة بالنفس وقصورها و... و... وتقصيرها ولهذا كما قيل والقول الحسن رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة إحسان ومخافة يحسن في العمل و... ويخاف الا يقبل لما يعرفه من نفسه من نقص وتقصير و... و... وقصور ف. المعرفة بالنفس الأمر الآخر والسائل ذكره أو أشاره في السؤال الدعاء الدعاء باب الالتجاء إلى الله سبحانه مثل الدعاء الماثور وهو في صحيح مسلم اللهم آت نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ومثل الدعاء الآخر في حديث شداد قال اللهم اني اسالك قلبا سليما ولسانا صادقا يشمل قول قلبا سليما السلام من سوء الظن بالله تبارك وتعالى قلبا سليما فالدعوات الماثوره مهمه في هذا الباب لانه لا يمكن لا يمكن للعبد ان يصلح فيه شيء الا اذا اصلحه الله لا يمكن أن يزكو إلا إذا زكاه الله تبارك وتعالى بل الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم والآت في هذا المعنى كثيرة فلا يمكن للعبد أن يزكو ويسلم من سوى الظن أو غير ذلك من الأمور إلا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى قلبه فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويجاهد نفسه على لزوم الاستقامة ويعتني بالأصل الذي هو الاعتقاد والمعرفة بالله و أسمائه وصفاته جل وعلا في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله وأن يغفر لنا ذنبنا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما سبحانك اللهم وبحمدك